فَقَالُوا ابْشِرْ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ مَتَنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَ والله بما تعملون خبيث يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التباب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل مجنات تجري من تختها الأمهار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 من يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فاتقوا الله ما استطعتم واشمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قبرا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم